أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَنَعُوا عِبَادَةَ هَؤُلَاءِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستصف مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 قل تم التعب بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ام من وقانت اناء الذين ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولئك الالباب قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا وارض الله واسع انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني اللهم اخلص له ديني وامرته لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا اله اعبد مخلصا لديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 ذالِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا أَيُّهَا الْعِبَادُ فَاتَّقُونْ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا أَيُّهَا الْعِبَادُ فَاتَّقُونْ والذين نجتنبوا الطاغوت ان يعقدوها وانا اليه راجعون الى الله لهم البشره فبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هُمُ أُنُ الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عذابٍ أَفَأَنْتَ تُنقِذُهُ مِنَ الضَّرِّ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَلْقِ السَّمَاءِ غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فَأَيْنَ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَأَيْنَ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَأَيْنَ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبٌ كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدني وجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فَمَن يَتَّقِ وَجْهَ رَبِّهِ سَوْءَ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ أَفَمَن يَتَّقِ وَجْهَ رَبِّهِ سَوْءَ عذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فانتههم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا وان عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا وَأَن عَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَا نَرَى بَلَغَ مَدَنَ الرَّجُلَ فِي شُرَكَاءَ تُشَاكِسُونَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ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 يُكَفِّرُ اللَّهُ عَن يَوْمِ أَسْمَعَ الَّذِي عَمِلَ وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ومن يهدي الله فما له من مضر أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرر هل من كاشفة ضره أو أراد بي رحمة هل من ممسكة رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون اتيكم اني عامل فسنعلم من ياتي عذاب يخزه ويحل عليه عذاب نقيم ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت علي بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إليها فِيهِ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ يَتَّخَذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ شَفَاعَةُ جَمِيعِهَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيَّ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ شَمَـائِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولناه نعمه منا ثم اذا حولناه نعمه منا قال انما بَل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبل فما اونا عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها اتى ما كسبوا وما هم بمعجزين اولا يعلمون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات ل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 129. أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله 120. أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله قول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وايكون او تقول حين ترى اللا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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بنا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَعَيْنَا الْجِنَّةِ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةٍ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء 119. وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 110. قُلْ أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ 111. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من كاملك لئن اشرك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وانا قدر الله حق قدره والارض جميعا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيلَ فَتِلْ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ أُجِيءَ أَبِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت نِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِقَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَرُودًا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 وسيقى الذين كفروا الى جحنم مزمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رجل وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ غَفَرُوا إِلَى جَنَّه مَزْمَرَب حَتَّى إِذَا جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب عليكم دخول ابواب جهنم خالدين فيها اللهم ارحمنا يا ارحم ارحم اللهم ارحم دعنا نرجو يا ارحم الراحم اللهم ارحمنا يا اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب طيل دخول وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء لهم خزائنة وسلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر رب حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم الخزنة سلام عليكم طيبتم فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء